Subh'ana rabbi Subh'ana rabbi Subh'ana rabbi Subh'ana rabbi سبحان ربي إن ربي جميل بري البرايا ليحب الجمال ادي لعيني كل لحظة دليل وحده بديع القلق وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل انا ربي إن ربي جميل بل البرايا اللي يحب الجمال ادي لعيني كل لحظه دليل وحدن بديع الخلق وافي الكمال سبحان ربي ان ربي جميل شفت الثمر درر العسف والنخيل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 واحد البديع الخلق وفي الكمال سبحان ربي, ربي إلا ربي جميل ولا الندى من كل وردة يسير ولا عناق الغيم روس الجبال ولا المطر تتبع شمس الأصيل تبين الصبح البهي والظلال كيف اوصف الجنة وهذا قالي كان ربي إن ربي جميل من البرايا ليحب الجمال إذي لعيني كل لحظة دليل